وَلَمَّا تَمَّ كَلَّهُودُ أَلَمْ نَصْرَحْ تَنْتَ دَوِيَامِ الرَّأُوم قُلْ tan tan tan an الذين اتيناهم مورا كتابا يتبعون نغه قتلا يؤمنون به فمن يصر به فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذكروا من مدت ي التي أنعنت go um. لا شفاعة ولا ينصرون وإذ ابتل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 مقام قامِي إذَرَهِي مَ مُصَد لَعَْهِذ ل إِلَ إذَرَنجمَ وَئِسمَا وَاحِدَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ حَنَّانَ كَرِيمَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ قال إذا مَنْ آمَنَ مِنْ رَبِّهِ بِاللَّذِي أُنْزِلَ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ وَمَنْ كفر فأمان